Mm. ذِئْنُزِلَ لَكُمُ الرَّبُّ مِنْ خَلْقِ وَلَنَا كُنَّا أَثَرًا On dando No Once One إننا في <تصفيق> وَيَثْمُ جِنُونًا كَانَ فِي اِصْطِقَالِ الْقَلْبِ وَأَمَنَ فِي وإن ربك لذو مغفرة للناس عظلمين وإن ربك لذو مغفرة Mm. -hmm. Allah my وينسان بين اون و دون Now أم جعلوا لله شركا Bye-bye. I Who oh, no. الذين يوفون بي